لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا يعني ما وجدت مثل الذي أخذنا منه وجدت أحسن بكثير يقال لل... للذكر رباعيا ويقال للأنثى من رباعيه وهي اذا طلعت رباعيتها يعني أسنانها أسنان الرباعية اثنتين الاوليين يسمى ثني والاثنتين الثانيتين الرباعيه يسمى رباعي لم اجد فيها الا خيارا رباعيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه اياه ولو انه احسن مما اعطانا فان خير الناس أحسنهم قضاء قضاء مسلم المؤلف رحمه الله استشهد بهذا على القول الآخر بأنه في غير المثلي حتى وإن كان غير مثلي يرد ما يشابهه ويماثله فالابل لا تسمى مثليه لأنها لا كيل ولا وزن وإنما فيما يمعيش بها فيعطى شبهها حتى ولو لم تنضبط حتى ولو كانت أحسن لأن هذا مبني على الارفاق والقضاء بأحسن مبني على الإحسان نعم ولأن ما يثبت في الذمة في السلام يثبت في القرض كالمثلي يعني أنه ثابت في الظمة لو كان مثلا في السلم ثبت في الذمه فكذلك يثبت القرض في الذمه كذلك فيسدد إن كان مثليا مثله وإن لم يكن مثلي سدد القيمة بخلاف الإتلاف فإنه عدوان فأوجب القيمة لأنها أحصر والقرض ثبت للمرفق فهو اسهل يقول ان الاتلاف يختلف عن القرض لان الاتلاف اصله عدوان ثم انه مبني على المحاصة والحصر والعدل اعطاء الحق كامل بدون زيادة ولا نقص لأن كل واحد منهم متمسك بشيء، فنعطيه ما نرى أنه عدل لا جور على هذا ولا جور على هذا هذا في موضوع الاثلاف مثلا إذا كان أثلف له ما قيمته مئة ريال ما يجوز أن يدفع له بدل هذا تسعين ريال لأن أتلف ما قيمته مئة يجب أن يدفع مئة وإذا كان أتلف ما قيمته مئة ما يجوز لصاحب المتلف أن يأخذ مئة وخمسة لأن كل واحد منهم متمسك بحقه كل واحد يريد حقه يجده كما أن صاحب المتلف ما يرضى بأقل من قيمة حقه فكذلك المتلف نفسه ما تسمح نفسه أن يدفع زيادة على ما أتلف ولا درهم فمبنية على الحصر على الضبط على العدل في بعض العمارات يقول على العدل بعضها يقول على الحصر وفقها يعني أن الاتلاف مبني على المشاحة إن كل واحد ما يريد أن يتغاضى عن شيء من حقه صاحب المتلف بمئة يقول ما أقبل تسع وتسعين ما أقبل إلا مئة المتلف مثلا غرمناه يقول ما زاد عن قيمة المتلف بذمتكم انا ما اسمح تعطونه مئة واحد لان المتلف قيمته مئة فما اسمح تزيدون له واحد ريال انا خسران فكل واحد متمسك بحقه يمسه ويريده ويتمسك به بخلاف القرض فالقرض مبني على الارفاق وعلى المسامحة اصلا انت ما اقرضت صاحبك تريد الربح الا عند الله ما اقرضته تريد الزيادة ولا اعطيته مقابل شيئا ما, ما تريد ان تزيد عليه وانما اعطيته لله اعطيته ارفاقا به بخلاف الاتلاف فإنه عدوان فأوجب القيمه لأنها أحصر أضبط يعني والقرض ثبت للمرفق ثبت للمرفق يعني من أجل الارفاق ما ثبت القرض من أجل معاوضه وإنما هي إرفاق نعم فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا فان قلنا يرد القيمة اعتبرت حين القرض لانها حين اذ تجب اذا قلنا يرد المثل فيلزمه ان يرد مثله تقريبا بحسب الامكان وان قلنا يرد القيمة القيمة تتفاوت مثلا قيمة وقت القرض ولا القيمه وقت القضاء القيمه وقت القرض لانها في ذلك الوقت فلا بالذمة مثلا اعطاه بكر اليوم قيمه البكر اليوم 1000 ريال مثلا جاء ليرد القرض بعد ثلاثه اشهر واذا البكر الذي مثل ذاك بسبب المحل والجفاف والجذب مثلا رخص صار قيمته ثمانمائة ريال فجاء ليرد القيمه ثمانمائة ريال نقول لا ترد القيمه وقت ما اخذته لانك اخذته في ذلك الوقت وثبتت قيمته في ذمتك متى وقت ما اخذته فتدفع القيمه وقت ما اخذته ألف ريال نعم فصل بركه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل يرد القيمة في الجواهر وقت القرض ام وقت عدم المثل في غير المثلي كما وقفنا عليه في آخر عبارة غير المثلي يرد القيمة وقت القرض يرد القيمة وقت القرن لأنه وقتها صارت في الذمة ولزمت القيمة في الذمة بخلاف المثلي مثلا فهو يرد القيمة إذا أعوز قال إذا أعوز في المثلي يرد القيمة وقتا لعواج لأن المثلي إذا طلبنا منه أكثر من قيمته أو نحو ذلك أو القيمة ذهب إلى السوق واشترى المثلي واعطاه بخلاف غير المثلي فهو ما ينضبط إلا إذا قلنا وقت القيمة القيمة وقت القرض وعلى هذا إنه يحسن إذا اقترب منه شيئا غير مثلي أن ينظر إلى قيمته لأنه تثبت القيمة في الذمة من وقت القرض يقول السائل هل يجوز رفع اليدين من قبل الإمام يوم الجمعة على المنبر لطلب الاستسقاء السنة إذا استسقى الإمام في الخطبة سواء كانت خطبة الاستسقاء أو خطبة الجمعة أن ترفع الأيدي في الاستسقاء فترفع الأيدي في الاستسقاء فإذا انتهى من الاستسقاء نزل يديك ولا تستمر في الرفع ولا ترفعها في دعاء غير الاستسقاء في خطبة الجمعة يقول السائل اذا لم يستطع الانسان ان يوتر في الليل لان النوم غلبه ثم لم يستطع ان يقضيه ما بين صلاة الفجر الى الظهر فكيف يقضيه الوتر سنة مؤكدة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر حضرا ولا سفرا لاكديته وتقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل أو ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أوله تقول من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. ولعل هذا غالب ووتره صلى الله عليه وسلم أنه يوتر وقت السحر من أول الليل يعني بعد صلاة العشاء ومن وسط الليل يعني في أثناء الليل وآخر الليل يعني الثلث الأخير وانتهى ووتره والذي هو غالب ووتره عند السحر الذي هو قبيل الفجر فإذا خشي احدكم الفجر فليوتر بركعه فاول وقت الوتر من بعد صلاه العشاء ولو مجموعه مع المغرب الى طلوع الفجر كل هذا وقت للوتر لو صلى المريض مثلا او المسافر المغرب ثم جمع معها العشاء ان كان مسافرا صلى العشاء ركعتين وان كان مريضا في بلده صلى العشاء اربع ركعات ثم رغب ان يوتر فيوتر ولو ان وتره هذا بعد غروب الشمس بنصف ساعه او اقل غربت الشمس فصلى المغرب ثلاث ركعات ثم صلى العشاء إن كان يباح له القصر قصر وإن كان لا يباح له القصر كالمريض الذي في بلده المريض الذي في بلده ما يقصر يجمع ولا يقصر ثم صلى العشاء بعد المغرب مباشرة له أن يوتر الآن مثلا وأقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره لا حد لأكثره مثلا أو تر بركعة بعد صلاة العشاء صح صلى ركعتين وركعتين وركعتين ثم انطلق إلى أهله ثم قبل أن ينام صلى ركعتين وركعتين وركعتين مثلا ثم نام ثم من الله عليه بالقيام وقام من آخر الليل فصلى ركعتين وركعتين وركعتين نقول ما يلزمك الإحصاء صل ما تيسر لك فإذا أردت أن تنتهي بركعه بركعة هذا ما يقال للمرء أغبط وترك لا تزد ولا تنقص صل ما تيسر لك فإذا أردت أن تنتهي فأوتر بركعة فنقول لا حد لأكثره وغالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن قد يصلي بالركعه الواحده البقره والنساء وعلي عمران في ركعه واحده وقد يوتر عليه الصلاه والسلام بست بسبعه اجزاء او هي 10 اجزاء من القران غالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 وسواء جمعها كلها بعد صلاة العشاء وأوتر ونام أو صلى بعضها بعد صلاة العشاء ثم نام ثم قام من آخر الليل وصلى ما بقي وأوتر فالأفول للمرء أن يوتر بوتر النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا واقتداء به عليه الصلاة والسلام ثم هذه الركعات والحمد لله حسب الوقت قد يؤديها لحدى عشرة ركعة بنصف ساعة أو أقل شوي أو أكثر وقد يصلي الركعة الواحدة بساعتين حسب الإطالة والتقصير فإن كان عنده في الوقت سعه مثلا أطال في القراءة وأطال في الركوع والسجود وقسم وقته الذي عنده على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وإن كان الوقت قصيرا مثلا اختصر خفف القراءة وخفف الركوع والسجود حتى يأتي بوتر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان المرء يثق من نفسه القيام فالافضل ان يكون وتره اخر الليل وان كان لا يثق من نفسه القيام فالافضل ان يوتر قبل ان ينام اوترا قبل ان ينام ثم من الله عليه بالقيام قبل الفجر فهل يمتنع من الصلاه لانه اوتر لا يصلي ما تيسر له بدون وتر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليله فاذا اوترت مثلا بعد العشاء او في منتصف الليل ثم نمت ثم استيقظت قبل طلوع الفجر واردت ان تصلي فصل ما تيسر بدون وتر صلى ما تيسر قبل أن ينام ثم نام على نية أنه يستيقظ قبل الفجر ويوتر ما استيقظ إلا بسماعه لاذان الفجر فنقول عليه أن يبادر بالصلاة يعدي الفريضة والوتر الآن يمكن قضاؤه والحمد لله إذا نام عن وتره فيستحب له ان يقضيه ضحى ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء الذي هو اقصلات الضحى والقضى يقضيه شفعا لا وترا يعني اذا كان يوتر بثلاث ركعات يقضيه ركعتين ركعتين يسلم من كل ركعتين إذا كان يوتر بخمس يقضيه ركعتين ركعتين ركعتين يعني يشفع وتره ما يجعله وتر إذا كان يوتر بإحدى عشرة مثلا يقضيه باثنتي عشرة ركعة إذا كان يوتر بثلاث عشرة ركعة يقضيه بأربعة عشرة ركعة وهكذا يقضيه شفعا لا وترا استحبابا لا وجوبا والحمد لله لأنه إذا كان ناونا القيام فلم يتيسر له ولم يقم فلعل الله جل وعلا أن يكتبه له لأن المرء إذا غلبه النوم وهو ناونا القيام من آخر الليل والصلاة والوتر فلم يتمكن وغلبه النوم فالله جل وعلا يكتب له ما نوى وإن لم يتيسر له قضاءه فلا حرج عليه ولا إثم والحمد لله لأنه بقضائه ينال خيرا وبعدم القضاء لا إثم والحمد لله يقول السائل ما هي الأسباب لانتصار المسلمين على أعدائهم اقواها التوجه إلى الله جل وعلا بإخلاص وصدق توحيد الله جل وعلا التقرب إليه بتوحيده وعبادته واخلاص العبادة له ثم الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ثم على المرء أن يصلح ما فسد من حاله ليستجاب دعاؤه فمن أسباب الإجابة أن يصلح المرء ما فسد من حاله إن كان واقع في شيء من المحرمات يجتنه إن كان تاركا لشيء من الواجبات يتوب إلى الله ويبادر بأداء ما أوجب الله عليه فإذا رجع المسلمون إلى ربهم واتقوا الله جل وعلا فإن الله جل وعلا قد تكفل بنصرهم وتأييدهم وما أتوا إلا بسبب إهمانهم وتضييعهم لأوامر الله جل وعلا وانتشار وكثرة المعاصي والسيئات الظاهرة لأن المعاصي الخفية لا تضر إلا صاحبها والمعصية الظاهرة إذا ظهرت ولم تغير ضرت الصالح والطالح ينال سوءها حتى المحسن حتى التقي إذا لم يقم بما أوجب الله عليه نحو تغيير المنكر فالواجب على المسلمين الرجوع إلى الله جل وعلا بالتبرع والإخلاص له في العبادة والإلحاح في الدعاء وإحسان وإصلاح ما فسد من أحوالهم أرجو الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين اللهم من أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا ارحم الراحمين يقول السائل ما هي صفة صلاة الاستخارة وماذا يحدث للمرء بعدها صلاة الاستخارة اذا هم المرء بأمر ذي بال يعني له قيمة كزواج أو بيع شيء ثمين أو شراء شيء ثمين أو مشاركة أو نحو ذلك قيام بمشروع من المشاريع الدينية أو الدنيوية أن يستخير الله والاستخار أن يصلي ركعتين من غير الفريضة في غير وقت النهي ويقرأ فيهما ما تيسر من القرآن لا يلزم فيهما قراءة معينة وإنما يصليها كأي صلاة نافلة ويدعو بدعاء الاستخارة الوالد في حديث جابر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن وقد أورد الإمام النووي رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه في رياض الصالحين باب سلاة الاستخارة ويدعو بالدعاء الوارد اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خيرا لي في ديني ودنياي أو قال حاضر أمري عاجل أمري وآجله فيسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي أو قال حاضر أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته فيها ثم محل الدعاء قال بعض العلماء يدعو في السجود لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال بعضهم يدعو به قبل ان ينصرف من صلاته يعني اذا انتهى من الصلاه واتى بالتشهد الاخير ياتي بالدعاء وبعضهم قال إذا أكمل صلاته وسلم دعا بهذا الدعاء وفي كل خير هو دعا به في السجود فالسجود موطن من مواطن الدعاء وحري أن يستجم له او دعا به عند نهاية الصلاة لأن المرأة دام في الصلاة فهو بين يدي الله جل وعلا أو يدعو به بعد أن يكمل صلاته التي أمر بها ففي كل خير إن شاء الله يقول السائل اقترضت مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري منذ أربعة أشهر وانخفض قيمة الجنيه حاليا بحدود عشرين بالمية فعند سداد القرض ماذا أرد هذا سيأتي غدا إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله فهو إذا استقرض شيئا ما من العملة وبطل العمل بها فيرد قيمتها وقت بطلان العمل بها وإن لم يكن بطل العمل بها وإنما رخص سعرها فيردها بحالها ولو رخص السعر اقترب مئة جنيه يرد مئة جنيه بالغا ما بلغت قيمته اقترض مائة ريال يرد مائة ريال وهكذا يقول السائل قبل ايام ضربت شاتا بالسيارة على الطريق العام وماتت الشات ولم اجد صاحبها فماذا أفعل عليك أن تتحرى صاحبها فتسأل عنه وترد عليه قيمتها وإذا أيست من وجوده فتصدق بقيمتها عنه ثم إن وجدته بعد ذلك فأخبره بما فعلت فإن أقرك على ما فعلت وإن لا تتعطيه القيمة وتكون الصدقة عنك يقول السائل هل يجوز بيع الريال السعودي بالجنيه السوداني مثلا نعم يقول هل يجوز بيع الريال السعودي بالجنيه السوداني ثم يتم استلام القيمة في نفس المجلس اذا اشترى شيئا ما عملة بعملة فيجب الاستلام والتسليم في المجلس ولا يجوز التأجيل وتجوز الزيادة يعني المساومة بزيادة ونقص لا باس بها لأن كل عمله جنس من الأجناس جنس بجنس يجوز التفاضل ويلزم أن يكون التسليم في المجلس يقول ذكرت في الدرس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى قرضه من اموال الزكاة وهو الإبل ألم تكون الزكاة فالصدقه لا تحل آل محمد؟ نعم الزكاة لا تحل لآل محمد لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخذ البكر هذا له صرفه في مصالح المسلمين أعطاه مجاهداً أعطاه فقيراً من أهل الزكاة